وَكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ مَّشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ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 وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ فَأَتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ وَدَعُو شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللماء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 لَقَوْمِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 اسحْنُ حُسْنًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا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 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّوْقَانِ تَنُونُ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 وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.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 هُنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَى مَنْ يُحَاجُّونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ فَاتَّبِعُوا مَنْ يَجْحَدُ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَى الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء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 والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ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 من قبله لمن الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم.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 واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه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 بِالْعِبَادَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض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 النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلهن فلا تعذلهن أيّن كإحنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَيْضًا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَن يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمنه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزآ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا اذل لهم أجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 وَإِن كُنتُم على سفرٍ وَلَم تجدوا كاتباً فَرَهْنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ